وإذ أخذنا نفاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإذ أخذنا نفاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون قُتِلَتْ مِن دِيَارِكُمْ وَلَا تُهْلِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَلَا تُهْلِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أَنْتُمْ تَهْدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا ۚ أَمْ أَنْتُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْ قُﻢْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا ذَلَّوْا هَلُونَ عَلَيْهِمْ بِالِاسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى كَذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِالِاسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى ذُكُمُ اُسَارَاتُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِنْ تَفُكُّوهُمْ فَكَفَّارَةُ رَقَبَةٍ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن طَلَاقِهَا أونَ بِ بَع فَكُك مِونَدِدضِي فِكَ وَتَسونَ ب بع فم جَزَ أُمَعَال ذَلكَ مِن قُم إلا خزّون في الحياتُِّني فم جزَ لا خبن في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردو الى اشد العذاب ويوم القيامه يردو الى العذاب وَنَ اللَُّ بِرَافِ لِنَّ نَا تَعَّلون وَلََبْضابُ بِرافِ لِنَّ عَنْ فَا تَعََّلون أُلائِكََّينَ السَّوَو حَيكَُّ الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم نصرون فلا يخفف عنهم العذاب وَل قَد آتَهاَا موسَللكِتابَابَ وَقَصفَن مِ بَعَجِي بعوسُِ وَآتَين وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّ مَا جَاءَكُم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم ظُم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون استزرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل وقالوا قلوبنا غلف فَلَّ عََهُ مُلَّهُ بِكُ رِهِم فَقَلًَا مَا يُؤِّنُون